بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي قال لا تخافا إنني معكم أسمع شركة الاتصالات المتنقلة M.T.C. Vodafone تقدم واذكر في الكتاب موسين إنه كان مخلصا وكان رسولا نبياً وناديناه مجموعة العفاس الرمضانية من إنتاج صدى الكويت فلبت سنين في أهل مدينة ثم جئت ثم جئت على قدر يا موسى ويحتوي هذا الإصدار على سورتي مريم وطه سورة مريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا وسورة طه إِنَّ عليك القرآن برواية خلف عن حمزة وسع كل شيء إن علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد وقد آتيناك من لدن ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي والآن, والآن نترككم مع التلاوة A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir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 واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي فَهَبْ لِي مِن لَدُن كَوَلِيَّ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبّ رَضِيعاً يَا زَكَرِيَّ إِنَّا نَبْشُرُكَ بِغُلَامٍ إسْمُهُ يَحِينَ بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية قال ربي أنني يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرة Qāl kāzāl k, Qāl Rabbukhu ʿalayy hīnu wa qad ẖalqunāk min qabl wa قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَنَّ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَتَهُ وَعَشِيَّهُ Ya Yahya khudh al-kitaba wa ataynahu al-hukma sabiyan wa hananan min ladunna wa zakana wa kanat qiyya وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وِلادِهِ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَبَدَّتْ مِنْ Legőci szerint a célok szor dasokot meg��álás, feitig trollenben a miértévet, tehát közöttünk dugatokban فَلَلَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا هبلك غلام زكي قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشرا ولم أك بغي قال كذلك قال ربك هو علي هين ولن جعله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 فَأَجَآءَ أَهْلَ مَخَاضٍ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي قَالَتْ يَا لَيْتَنِي قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًّا مَّنسِيًّا Azért, hogy nekünk a különböző, hogy nekünk a különböző, hogy a alayki bijiz'a nakhlatin tasaqata alayki fa in ma tarayna min نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيء أنفريا ابوک مراسو، ای و ما کانت امک فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي قال اني عبد الله. Allah átani a Kitáb, és jelenteni a Népi, és jelenteni a Mubarak. Ahol, voltam, وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى بن مَرْيَمَ قَوْلُ الحق الَّذِي فِيهِ يَمْتَغُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا زِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ Fawailul lillazín kfarú min mashahad yawmin arzim As-mi'r bihim wa abcsir yawma yátu nana As-mi'r لكن wa abcsir yawma yátu nana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 واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا íz, "Qaál l-Abihi, ya'Abt, l-ma ta'abudu, ma la ma lam ya'tik fa-ttabi'ani fa-ttabi'ani ahdika siratan الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابتي اني أخاف أن يَخَافُونَ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ La اِن لَم تَنْتَهِل ارجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيَّا قَالَ سَلامٌ عَلَيْك سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إنه كَانَ بي حفيا óáztzolkom, وَمَا تَدْعُونَ tédogunk دُونِ اللَّهِ hogy رَبِّي Allah, és én én én én فَلَمَّ عَتَزَ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا نَبِيًا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسي إنه كَانَ مخلصا وكان رَسُولًا نبيا ونادیناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ له كان صادق الوعد وكان رسول النبى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيات والذكر في الكتاب إدريى ínnenők a nőstények, a nőstények a nőstények, a nőstények a nőstények, a nőstények مِلةِ آادَمَ وَمِ من حَمَنا مَعَنُ وَمِ من حَمَ النام نوحِومِ الُرلتِ نوح إبهم وَإسر إلَ وَمِم ízatutli őlőjük a áyatú a a a a a a a a أضع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وَآمَنَ وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Jannat, Aden, akit a Róma áldozatai a Gyanban. Innen volt a húgja, nem hallanak benne nyelvet, 1. <تلك> Jannatulla الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا 2. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا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 إنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا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 كان على ربك حتما مقضي ثم من نج الَّذين التَّقوا ونذر الظالمين. الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أحسن أثاثا وريا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا Hatta either a home, or a doona, in my love, or a massacre. In a مَا كَانَ هُوَ أضعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هدي وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ وَخَيْرٌ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأ إنما لو وولدا أطلع الغيب أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا 8. ونرثه يَقُولُ يقول ويأتينا فردا 9. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 10. كلا 11. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا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 في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا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 أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقيه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 وَإِنْ تَجَهَّرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفِيهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي وَهَلْ أَتِيكَ حَدِيثُ مُوسِيَ ízré énra, f, a, l, l, áh, l, h, m, k, u, s, o, فَلَمَّا أَتِيهَا نُوْدِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوِيهَ وَأَنَّ اخْتَرْنَاكَ وَأَنَّ اخْتَرْنَاكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي فاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد وما تلك بيمينك يا موسى قَالَ هِيَ عَصَايَ اتَّوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ الْقِهْهَا يَا مُوسَى فَالْقِهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قال خذها ولا تخاف سنعيدها سيرتها لولئ وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء آية أخرى لنريك من Ayatina l-kubra idhhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrahlī ṣadrī wa yassir lī amrī wa hlul 'uqdatan min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 أوتيت سؤلك يا موسي ولقد مننا عليك مرة نخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي Ani kozi fi fi fi fi fi fi ljami, fi fi ljoki fi ljami, mi falli ulkihiljem, mi bisehiljem, وكفتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وطالت نفسها فنجيناك من الغم فلبت سنين في أهل مدينة ثم جئت ثم جئت على قدر يا موسي ثم جئت على قدر يا موسي واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغِي قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَارِي اتيهوا فقولا اننا رسول ربك فارسل معنا فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدِي إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلِّيهُ قَالَ فَمَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسِي "Qaala Rabbun al-Ladhi a'atay kulli shay in khalqahu thumma lule. Qaala 'ilmuha الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورع وانعامكم إن في ذلك لآيات لأولي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة نخرج ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وابن قال أجيتنا لتخرجنا من skin k两bir védel, csak sebét, és már előcekako st prenszlelem, köszönöm, hogy beszír sociéték legyen, köszönöm, hogy sem munkat yahoo قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتي قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا hogy على lelki kaliban, fajos hita kumbiralá, Wapad-e-e-e-e, Maniftere, Fatana-e-e, هذان لساحران يريدان يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلي فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعليه umnaságk sair el kingséker, week goddassuk 56, ma nur semmilyeEPt latezesen, akkor A B B sua k compreh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 1-إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث أتي 3-فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ نَأَيُنَا أَشَدُّ عَذَابٌ وَأَبْقَيْنِ قَالُوا لَنْ عَلَى ما أنا مِنَ الْبَيِّنَاتِ والذي فطرنا انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان اما ما بربنا ليوفر لنا خطايانا ليوفر لنا خطايانا الله خير وابقى إنه من يأتي ربّه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى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 وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكِّهُ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَيْئًا أَسْرِبْ عِبَادِي فَاضْرِبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف درك ولا تخشي فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدين يا بني اسرائيل قد انجيتكم من عدوكم ووعدتكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْتُكُمْ وَلَا تُطْغُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَوَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسِيْهِ قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْضِي قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه ربانا أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا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 فقالوا هذا إلىكم وإلى موسى فنسي أَفَلَا فلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضر ولا نفع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 قلوا لنَّ بَرَحَ عَلَيْهِ عَاقِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هارون مَا مَنَعَكَ إذ ضلوا ألا تتبعا أمري قال يا أُم 19. Köszönöm, hogy mezzük meg me Bhattogat 건강at 희 Julgatok vagyok emib nyill thanks kezdve Tudj conválh Shamill-Ese Nabhágyijás liberalismi közülnek, hogy együ dészождSoftzében mási mondottat И shrutében. Az Az Bohukal gyöntem meníklad, hogy együ profesélben tanak volt volnt. his 주세요 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفًاهُ فِي الْيَمِّ مِنَ الْأَسْفَلِ inna ma ilahakumullah inna ma ilahakumullahulladhi la ilaha illa 'ilma كَذَلِكَ نَقَصُّ عَلَيْكَ مِنْ آبَائِهِمْ مَا قَدْ سَبَقَ مَنْ أَرَادَ الْغُفْرَانَ يَوْمَ القيامة وَسَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ ينفخ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِكْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بالتم إلا يوما ويسئلونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترع فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِيهِ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنْ إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعريه وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحي فوسوس إليه الشيطان، فوسوس إليه الشَّيْطَانُ قال يا آدم هل أدللك على شجرة الخلود وملك لا يبلى؟ فأكلا منها، فبدت لهما سوآتهما، وطفقا, وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصي آدم ربه فغوى ثم جتبيه رَبُّهُ فتاب عليه وهديه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هداي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 أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسيه وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب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 28. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمِّعٌ 29. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن انا الايلين فسبح واطرا فنهار فسبح واطرا فنهار لعل ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما به منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقي وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوي وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولي ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا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 أصحاب الضراط السوي ومنهدين. أخي المستمع الكريم، يمكنك الحصول على مجموعة العفاس الرمضانية من كافة فروع شركة الاتصالات المتنقلة <تصفيق> MTC Vodafone بدولة الكويت. وتقبلوا منا أطيب تحيه. تم التسجيل والمنتج. في استوديو صدى الكويت. تلفون خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة سبعة واحد ثلاثة الهندسة الصوتية أحمد الحاتي ومن التقديم محدثكم أحمد سالم ونحذر من إعادة نسخ الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.